الدرس السادس من الفاء إلى الياء وكتابة الهمزة واحد كتابة الحروف في أول الكلمات ووسطها وآخرها ف فارغ صفوف صف حرف قاف قمر حديقة إبريق صندوق كاف كرة بركان ديك شباك لام ليل علبة جبل جبال ميم مفتاح شمع قلم هرم نون نحلة عنب سكين ميزان هاء هرة مهد الله هذه واو وردة حوت دلو جرو ي يد سيف راعي جندي همزة أسد أذن إبرة كأس بئر لؤلؤ نشأ شيء لؤلؤ حذاء